والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا دناح عليكم فيما فعلن في أنصر فُسِهِنَّ مِمَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ